وحديثنا اليوم عن قوله عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار لولا الهجرة لكونتم رأى من الأنصار فما المقصود بالحديث وما قاله صلى الله عليه وسلم ومنهم أجلاء الصحابة من الأنصار هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأنه عليه السلام بعد حنين قسم الغنائم ولم يعطي الأنصار منها شيئا لما علم من عظيم الإيمان في قلوبهم لكنهم رضوان الله تعالى عليهم أكثرهم وقع في نفسه شيء أن الناس نالوا من الغنائم ولم ينلهم شيء فبعث سعد بن عبادة ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فلما أخبر سعد الرسول الله قاله عليه السلام وأنت يا سعد قال يا نبي الله وهل أنا إلا رجل من, من قومي فأمر النبي سعدا أن يجمعهم في مكان ليلتقي بهم عليه الصلاة والسلام فلقي بهم فقال لهم مقولة بلغتني عنكم فاستحي فقال عليه الصلاة والسلام أما وإنكم لو قلتم لصدقتم ولا صدقتم أتيتنا طريدا فآويناك وفقيرا فآسيناك وذكر ما كان عليه عليه رضوان الله عليه من نصرته له صلوات الله وسلامه عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير؟ وتعودون برسول الله إلى رحالكم لو سلك الناس واديا سلكت وادي الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا تسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وقال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار هذا من أعظم المناقب التي يفتخر بها الأنصار والأنصار لقب سماه الله جل وعلا قسمية شرعية سمّ الله جل وعلا بها الأوس والخزرج من آمن منهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم والأوس والخزرج قبيلتان يمانيتان هاجرتا إلى المدينة بعد سد مأرب ويجمعهم ابن واحد والأوس تطلق في اللغة ويراد به ويراد بها الذئب ويطلق الخزرج على الريح الباردة. وكلاهما يفيء إلى ابن واحد أي أنهم أبناء عمومه، وكان بينهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم خصومة وصرع وأشهر أيامهم يوم بعاث وقد كانت فيه مهلكة عظيمة لساداتهم فلما كان هذا اليوم نزفت فيه الدماء وعظمت فيه الجروح واشتد فيه النكال كانوا أحوج إلى من يكون يجمع كلمتهم, يجمع كلمتهم فكان قدومه صلى الله عليه وسلم كالرحمة عليهم جعل الله جل وعلا هذا اليوم توتئة لمقدم رسوله صلوات الله وسلامه عليه والله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وقد سماهم الله جل وعلا الأنصار في كتابه العظيم قال ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا